خل جیجل مکبو شہید امو کھل پوری کدم با ل دیا دربیل موج خل ج تمهيدا ان بنا كلمه نور ما تشهيدا وما هو كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الاسامه مفقود انا في جنان القلب حي لم امت قد صرت خلقا في الجنان جديدا فانا هنا حي وربي لم أزل وأعيش في كنف الإله سعيدا أنا في جنال حياً لم أمت قد صرت خلقا في الجنال جديدا فأنا هنا حي وربي لم أزل وأعيش في كنف الإله سعيدا وأعيش في كنف الإله سعيدا الله خل الدمع والتنهيدا إن ابناك المقبور ما تشهد أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أماه خل الدمع والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أنا في سبيل الله مدت فيالها من فرحات حين ارتقيت صعودا ورأيت يا أمي بعيني بين الجينان وكان لي مرصودا أنا في سبيل الله مدت فيا لها من فرحات حين ارتقيت صعودا ورأيت يا أمي بعيني مقعادي بَيْنَ الْجِنَانِ وَكَانَ لِي مَرْصُودًا بَيْنَ الْجِنَانِ وَكَانَ لِي مَرْصُودًا اللَّهُ خَلِّ الْجَمْعَ ابناكي المقبوره مات شهيدا ام كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الاسامه قودا ما هو خلي الدمع والتنهيده ابنناكي المقبوره مات شهيدا ام كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مصدودا كانت ملائكة الإله تزفوني في موكيب كانوا عليه شهودا فوددت لو أحيى لأقتل في سبيل الله مرات أموت شيدا كانت ملائكة الإله تزفوني في موكيب كانوا عليه شهودا فوددت له أحيى لأقتل في سبيل الله مرات أموت, مرات, مرات أموت شهيدا مرات مرات أموت شهيدا أمام خل الدمعة والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا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 اليوم يوم فراقنا لكنه أبداً سيبقى عيداً لو تعلمين بما شرفت بنيليه لك تبتي من دمي المراق نشيداً لا تجمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبداً سيبقى عيدا لو تعلمين بما شرس من لك لكتبتي من دمي المراق نشيدا من دمي المراق نشيدا نو